أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين غلبت الروم في هدن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بطع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد وَيَوْمَهِ ذِي يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرْ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الله اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُنَا الظَّاهِرُ مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وهم أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وذجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافر.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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُذْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُلَّهُمْ مِنْ شُرْكَائِهِمْ شُفَعَ وَكَانُوا بِشُرْكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَتَفَضَّلُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيون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 ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته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 إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ولهم من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه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 فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهوالهم بغير علم فَمَن يَهْدِي مَن أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم Fäärtimme نَاصِرِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا hedinä, اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ الله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 كل حزب بما لديهم فرحون، وإذا مسنا سضن دعوا ربهم نبينا إليه، ثم إذا أذقهم منه رحمة، إذا فريق منهم إذا فريق منهم بربهم يشركون.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 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظر كيف كان عاقبة الذين من قبل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 ومن آياته أن يرسل الرياح مبشراته ولذيقتم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 الله الذي يرسل الرياح فتثير سحباً فيبصقه في السماء كيف يشاء ويجعله كسف ويجعله كسف فتر الودق يخرج من خلاله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 فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فَيَوْمَئِذٍ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل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 O, alaja stahiffan,